كلمات محمد عادل الحسيني مهداه للدكتور عبد الله حسن ابن عذفه السعيدي اداء هاجس الود يا مزود برهالات ترى حذك المترحب منور السور نسما ضم محمد ب والطيبي المسافلج لخاطره قطعها في فرح رعى المواجيب والطيبي المسافلج لخاطره قطعها ابن عذف حر فوق المراقيبي والمراجل كلها في جمعها عن فرحكم كاني حايم غيبي رأيتك بضاوب الفعل ترفع ما حضرت رد ربع المواجيب ما قصرت الرجل من دون صاحبي وكلمتهم بشوفي محدم بسمع ما تعذر قلته بشوفي تلتي في جيتي لو ما توقع توقع البعيدة لجلكم صارت قريب وهاجسي في مدحكم I'll give you فلجل خاطره قطعها ابن عذف حر فوق المراقيبي والمراجل كلها فيه جامعها عبر حكم كاني حي مغيبي رأيتك بضع وبالفعل ترفع ما حضرت أرد ربع المواجيبي لا ورب البيت ما قدر ما قصرت الرجل من دون صاحبي وكلمت بشوف حكم ويش يمنع القريح والذهبك تسريب من صميم الراسم عني مجمع يا منزود بكلمة من زود بالالم والترحيب كلم من ورا السور اسمع ابو محمد ثيب ومعاقب ذيب يفرح قلب